النفايات الإلكترونية شنت الأمم المتحدة في العام الماضي حملة كمبيوتر للعالم الثالث رغبة منها في مكافحة الجوع والجهل بوساطة التقنية الحديثة وإذا كانت الأمم المتحدة تنطلق في حملتها من القناعة بأن الكمبيوتر والإنترنت يوفران المعلومات العلمية والصحية اللازمة للشعوب الفقيرة فإن منظمة العون المالتيز الألمانية تحاول جاهدة الاستفادة من خردة الهواتف الجوالة لتمويل برنامجها الإنساني في ألمانيا وبلدان العالم الثالث وقال رئيس المنظمة إنهم نجحوا في مينويخ وبرلين وفرانكفورت في جمع ستة آلاف هاتف جوال قديم إضافة إلى أربعة آلاف أخرى في المدن الأخرى وتمكنوا بفضل عائدات الهواتف من تمويل نشاطها في ألمانيا والنيجيريا وكينيا والبوسنى وتمت مساعدة نحو تسعة آلاف إنسان ضمن مشروعات حماية البيئة والموالد الطبيعية والصحة ودعم سكان ألمانيا الأجانب منهم ممن لا يملكون إقامات رسمية ولا يحظون بالتأمين الصحي وأيضا فللمشروع جانبه البيئي لأنه يجنب المتبرعين مشقة التخلص من الهواتف الجوالة التي تصنفها دائرة حماية الدستور ضمن النفايات الإلكترونية الخاصة